بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى ونحن في قراءتنا في التفسير يعني بلغنا إلى آخره في خواتم سورة أهل عمران قال المفسر الرحمة الله في قوله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قال ولا يحزنك قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي من أحزنه في جميع القرآن إلا قوله في الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر وأبو جعفر ضده والباقون بفتح الياء وضم الزاي من حزنه يحزنهم الله يخف إن لا يحزنك بفتح الياء من حزن من الفعل الثلاثي ويحزنك من مزيد بهمزه من أحزن الذين يسارعون في الكفر قال يقعون فيه سريعا بمظاهره المشركين والمراد كفار قريش المعنى لا تحزن لخوف يلحقك بسبب المظاهره عليك إنهم لا يضر الله أيديه شيئا بمسارعتهم إلى الكفر يريد الله الا يجعل لهم حظا نصيبا في الآخرة قال في ثواب الآخرة فلذلك خذلهم وجعل وبال كفرهم راجعا عليهم ولهم عذاب عظيم مع الحرمان من الثواب تعبير بالجزاء في الآخرة وثواب الآخرة بالآخرة في نفسها هذا متكرر ومألوف وهنا التقدير الذي قدره ليس غريبا. يقول يريد الله أن لا يجعلهم حظا في الآخرة قال في ثواب الآخرة باعتبار أنهم يبعثون في الآخرة ويحاسبون في الآخرة ويدخلون النار في الآخرة ولا عزب الله فالمقصود هنا الحظ في الآخرة الحظ في الثواب في شيء الحسن، ولهم عذاب عظيم مع الحرمان من الثواب. إن الذين اشتروا استبدلوا الكفر بالإيمان لا يضر الله شيئا، وإنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم تكرير للتأكيد. ولا يحسبن قرأ حمزة هذا والذي بعده بالخطاب وفتح السين، وقرأ الباقون بالغيب وكسر السين. فمن قرأ بالغيب تقديره ولا يحسبن الكفار ومن قرأ الكطابة يعني ولا تحسبن يا محمد صلى الله عليه وسلم وفي برضه يقرأ بالغيب مع فتح السين طيب ما ذكروا هنا القراءة بالخطاب ولا تحسبن ما محل الذين كفروا الذين على قراءة الخطاب مفعول أول صحيح كده. مفعول أول طيب وعلى قراءة الغيبة القراءة الغيب على ما ذكره هنا في التقديق قالا ولا يحسبن الكفار يبقى الذين كفروا الذين كفروا تكونوا فاعلا وبالنسبة ليه المفعول الثاني أو في الثانية المفعول الأول والثاني فممكن يبقى أنما نملي لهم خير لأنفسهم تسد مسد المفعولين في الثانية ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم قال نمهلهم ونخليهم مع إرادتهم خير لأنفسهم قال والاملاء والإمهال والتأخير خير ما إعرابها أن بيقع بحفظة إطلاقات السعادة فخير وخيرنا خير هنا لماذا مرفوعه خير هنا خبر ان أنما هذه ان ما وكتبت موصوله وما اسم ان ان الذي نملي لهم لا يحسبنا يعني لا يحسبون ذلك انما نملي لهم خير الخير هذه خبر ليه قال أن قال انما نملي لهم نمهلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال نزلت في مشيك مكة قال صلى الله عليه وسلم خير الناس من طال عمره وحسن عمله وشر الناس من طال عمره وساء عمله ولما قال المشيكون يا محمد تجعم أن من خالفك فهو في النار والله عليه غضبان وأن من اتبعك على دينك فهو في الجنة والله عنه راض فأهدلن بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك هنا السؤال عن من يؤمن بك وإن كان في الظاهر أنه لا يخالفك إن في أنه يتبعك ومن لا يؤمن بك يعني الكلام على هناك من يخالف في الظاهر ويتمع في الظاهر طيب وما يتعلق بالباطن إذا كان يخالفك في الباطل ولكنه يتبعك في الظاهر فأخبرنا بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن بك باعتبار أنه هذا ما مصيره هذا مصيره سيكون في الجنة في النار أنزل الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أيها المشيكون من الكفة والنفاق حتى يميز حتى الخبيثة من الطيب قال أي يبين المنافقة من الطيب أي المؤمن فبان المنافق يوم أحد بتخلف عن الغزو قرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب يميز بضم الياء الأولى وتجهيز الثانية المبالغة من ميز يميز وقرأ الباقون بالفتح والتخفيف من ماذا يميزه وهما لغتان وأصل الميزي الفصل بين المتشابهات وما كان الله ليطلعكم على الغيب لانه لا يعلم الغيب أحد غيره ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء على ما يشاء من غيبه فآمنوا بالله ورسله بان تصدقوهم وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم لا يقدروا قدره ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو يعني بخل خيرا لهم. قال والقراءة بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أئلا تحسبنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بخل الذين يبخلون هو خيرا بل هو يعني البخت شر لهم. نلاحظون في التفسير قد قال بخل الذين يبخلون باعتبار أن الكلام على الفعل هو خيرا لهم فلا تحسبنا الذين يبخلون يعني لا تحسبنا فعل الذين يبخلون هو خيرا. يقول أي لا تحسبنا يا محمد صلى الله عليه وسلم بخل الذين يبخلون هو خيرا بل هو هو خير له بل هو يعني البخل شر له طبعا هو يعني البخل على إنما مفعول في العبارة سليلك هو بل هو هذه هو مبتدا وشر خبر طيب وخيرا المنصوبة في الآية مفعول ثان مفعول ثان فمنصوب بل هو شر له سيطوقون ما دخل به أي المال الذي منه زكاته بأن يجعل حية تطوق في عنق مانعه يوم القيامة قال من قرنه إلى قدمه ولله ميراث السماوات والأرض لأنه الدائم الباقي بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم فيموتون ويارثهم والله بما تعملون خبير يجازيهم قرأ ابن كثير وابو عمرو ويعقوب يعملون بالغيب وقرأ الباقون بالخطاب على الالتفات وهو أبلغ في الوعيد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نزلت لما قال اليهود عند سماعهم من ذا الذي يقض الله قرضا حسنا إن الله فقير يستقرد منا ونحن أغنياء والذي قال هذه المقالة من اليهود فنحاص ابن عزراء قرأ ابن كثير وابو جعفر وقالون عن نافع وعصر ويعقوب لقد لقادة السمعة قال بإظهار الدليل عند السين والباقيون بالإذعان سنكتب ما قالوا من الكذب في اللوح المحفوظ سيجازيهم عليه صرنا في اللوح المحفوظ مشكلة يعني في أه تاني قالوا قال من الكذب في اللوح المحفوظ يعني هذا الكتاب في كتاب أعمالهم يعني وقت لهم الأنبياء إلا لو كان هو يقصد هنا يعني لا اللوح المحفوظ العام يعني يعني مثلا العبارة وكأن فيها سد يعني وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق أي النار وهو معنى المحرق قرأ حمزته سيكتب بالياء وضميها وفتح التاء وقتلهم برفع اللام هنا مكتوبة بالفتحة منصوبة وده طبعا هو أصلاً بينص على أنها برفع اللام وقتلهم وهي معطوفة على نائب الفاعل ويقول بلياء وقرأ الباقون سنكتب بالنون وفتحيها وضم التاوى قتلهم أتكون معطفة على المفعول به وقتلهم بالنصب ونقول بالنون فإذا أنقوا في النار يقال لهم ذلك أي نازلوا بكم من العذاب بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد لأنه عادل لا يعاقب غير المسيء ويثيب المحسن الذين قالوا يعني وسمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا أمرنا في كتبنا ألا نؤمن لرسول ألا لا نصدق رسولا يزعم أنه جاء من عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار قال فيكون, أو فيكون دليلا على صدقه والقربان كل ما يتقرب به إلى الله تعالى وكان إذا قرب قربان إن قبل جاءت نار بيضاء فأحقته وإن لم يقبل بقي مكانه وسابوا نزولها أن كعب بن الأشرف وأصحابه أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد تزعم أن الله بعثك إلينا رسولا وأنزل عليك كتابا وإن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فإن جئتنا به صدقناك فأنزل الله الآية قال السدي قيل لبني إسرائيل من جاءكم يزعم أنه نبي فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا محمدا وعيسى فإذا أتي فآمنوا بهما فإنهما لا يأتيان بقربان قال الله تعالى إقامة للحجة عليهم قل يا محمد قد جاءكم يا معشر اليهود رسل من قبلي كيحيا وزكريا بالبينات وبالذي قلتم فقتلتموهم فلما قتلتموهم أي قتلهم أسلافكم إن كنتم صادقين ونرعد وقدر فقتلتموهم لأنه فهم أنهم قتلوهم وجاء الاستنكار بعد ذلك في العبارة فلما قتلتموهم ثم قولوا قتلهم أسلافكم باعتبار أن المخاطبين في زمن نزول في زمن نزول القرآن لم يبشروا هذا ولكن لما فعله أسلافهم وردوا فعلهم فأسند إبايهم فعلهم كأنهم, فعل كأنهم فعلون هذا وطبعا معروف أن هذا في عادة القرآن وهذا موجود كثير جدا في القرآن سواء في إسناد أفعالهم من أفعال المخالفة والإجرام من أفعال أسلافهم أو في الامتنان عليهم بالمنة على آبائهم وإذ نجيناكم ونحو ذلك فلما قتلتموا من كنتم صادقين معناه تكذيبهم مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم والأنبياء مع إتيانهم بالقربان ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر أي الصحف جمعوا زبور كرسول والكتاب المنير الواضح فرعي شامون عن ابن عامر وبالزبر وبالكتاب بزيادة باء بعد الواوي فيهما بكلمة الزبر وكلمة الكتاب وفق ابن ذكوان في وب الزبوري المعنى ان كذبوك فقد كذبوا الأنبياء قبلك مع قيام المعجز وهذا تسرية له صلى الله عليه وسلم ثم بشر المؤمنين وحذر الكافرين بقوله كل نفس ذائقة الموت المعنى إن النفوس تزهق بملابسه أيسر جزء من الموت هذه العبارة يعني لتفسير التعبير بذوق الموت كل نفس ذائقة الموت ذائقة الموت ستموت وهي التعبير بالذوق فهنا مما يقال فيه ما ذكروه هنا أن الذوق هذا ممكن لسان يذوق بطرف لسانه فإن النفوس تزهق بملابسة أيثر جزء من الموت وقالت أن تذوق الموت تزهق النفس وإنما توفون وجوركم أي جزاء أعمالكم يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شر فشر فمن زؤزح أبعيد عن النار ودخل الجنة فقد فاز قال ظفر بالنجاة وأصل الفوز الظفر بالخير مع حصول السلامة قرأ أبو عمرو وزحزع عن بإضغام الحائ في العين ولم يذغمها فيها في غير ذلك. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الباطل. المعنى الانتفاع بالدنيا يسير ثم يزول عن قريب لا تبلؤن، قال لا تختبرن، واللام للتأكيد وفيه معنى القسم والنون لتوكيد القسم. في أموالكم بالجواح وأنفسكم بالموت والقتل وفرقة الأهل. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اليهود والنصارى ومن الذين اشركوا بالشكل العرب أذن كثيرا طعنا في دينكم وسبوا تسبب الاشرف لكم ولنبيكم وتشبيهه بنسائكم وان تصبروا وتتقوا فان ذلك قال الصبر والتقوى من عزم الامور اي من خير الامور التي يعزم عليها ويبالغ في طلبها والعزم قصد الانضاه وإذ أي اذكر إذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لاتبينوه للناس ولا تكتمونه قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالغيب فيهما لا يبينونه ولا يكتبونه لقوله فنبذوه وراء ظهورهم أي طرحوه وضيعوه وقرأ البقون بالخطاب أي وقلنا لهم لا تبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا قال من حطام الدنيا فبئس ما يشترون يختارون لأنفسهم قال قتاجة هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أهل العلم من علم شيئا فليعلمه وإياكم وكتم العلم قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجب يوم القيامة بنجام من نار لا تحسبلنا الذين يفرحون بما أتوا أي بما فعلوا قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو وابو جعفر وابو عامر بالغيب أي لا يحسبنا الفارحون فرحاهم منجيا لهم من العذاب وقرأ الكفيون ويعقوب بالخطاب أي لا تحسب يا محمد صلى الله عليه وسلم الفارحين ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا قال نزل نزلت المنافقين الذين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه فإذا رجع حلفوا له واعتذروا إليه وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم قرأ ابن كثير وأبو عمر بالغيب وضم الباء خبرا عن الفارحين ضم الباء خبرا عن الفارحين يصير الفعل مرفوعا وهنا الفعل في قراءتنا الفعل مرفوع منصوب ام مجزوم نعم هو مبني في محل في محل جزم تمام على الخبر يقول ألا يقول أي فلا يحسبن أنفسهم وقرأ الباقون بالخطاب وفتح الباقي أي فلا تحسبنهم يا محمد طبعا هو بناها علشان الاتصال بنون التوكيد بمفازة أي بمن من العذاب ولهم عذاب أليم قال بكفرهم وتدليسهم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير قال فيقدر على عقابهم ثم أومى الله تعالى إلى الاعتبار بعجيب الصنع وكمال القدرة وتنزيل خالف بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام من الليل بعد أن يتسوك ثم ينظر إلى السماء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات قال لدي ليلات على القدرة العظيمة لأولي الألباب ذوي العقول ثم وصف فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم قال أي متجعين تلخيصه؟ يديمون ذكره لأن الإنسان غالبا يكون على هذه الأحوال، يعني كأن المعنى يذكرون الله في جميع أحواله. ويتفكرون أن يذكرونه متفكرين في خلق السماوات والأرض وما فيهما من العجائب استدلالا على القدرات العظيمة والحكمة الباهرة. والفكرة تذهب الغفلة. الفكرة أن النتيجة عن نتيجة يتفكرون. قال والفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب الخشية. ويقولون ربنا ما خلقت هذا أي, خلق أي الخلق باطلا أي عبثا سبحانك فقنا عذاب النار قرأ أبو عمر النار بالإيمانة ويدغم الرأى في الرأى التي بعدها في قوله ربنا إنك من, النار ربنا إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار قال دخول تخليد فقد أخزيته أهنته وفضحته ورمى للظالمين من أنصار تخلصوا منها ربنا إننا سمعنا مناديا أي محمدا صلى الله عليه وسلم ينادي للإيمان لأنه لا شيء أعظم من النداء للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا إننا سمعنا مناديا هنا فسّر بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ينادي الإيمان المفسر يقول هنا لأنه لا شيء أعظم من النداء للإيمان طيب إيه؟ ليه هذه العبارة هو هذه الآية فيها تعظيم لهذا المنادي والمنادة من أجله يعني ربنا إننا سمعنا مناديا التنكير هنا فيه تعظيم ثم وهنا الأوضح أمر ينتبه له فعل ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان فالمنادي ينادي يعني هذا وكأنه لعظمة الذي ينادى له وهو ربنا إننا سمعنا مناديا هذا تأكيد لهذا التعظيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان يقول لأنه لا شيء عظم من النداء للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار خلق نفوسنا وحشرنا في جملة النبيين والصالحين قرأ أبو عمرو الكسائي وخلف الأبرار بالإمالة ورواه ورش من طريق الأزرق بين بين واختلف فيه عن حمزة وابن ذكوان ربنا واتنا ما وعدتنا قال دعاء بمعنى الخبر تلخيصوا اغفر لنا جميع ذنوبنا لتؤتينا ما وعدتنا وهذه الآية هذا الدعاء في هذه الآية يعني في كلام كتير هنا أنا يذكر إيه؟ يذكر وجهة حسنا في تفسير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك كانهم يسألون الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم في أنفسهم الشيء الذي يستحقون به هذا الوعد. قلت الخيص اغفر لنا جميع ذنوبنا أنه هو ده الذي يستحقون به أن يؤتوا ما وعدوا لتؤتينا ما وعدتنا على ألسنة رسلك من الفضل والرحمة ولا تخزن دعاء عظيم جدا يعني لو حد وقف على كلام المفسرين في معاني عظيمة جدا على ألسنة رسلك من الفضل والرحمة ولا تخزن قال ولا تهن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بإثابة المؤمن وإجابة الداعي ولو تكير ربنا مبالغة في التضرع والاتهال ومؤذن بالإجابة وعن جعفر الصادق قال من حزبه أمر فقال ربنا خمس مرات أنجاه الله مما يخاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآية هنا في الحشية المحقق ذكر المناوي قال لم أقف عليه وعمتا هو تكرار التوسل لله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته وتكرار الرب في الدعاء هذا ورد فيه هذه الآيات ورد فيه الأنعية النبوية وهو مظنة الإجابة قال تعالى فاستجاب لهم ربهم أني أي بأني لا أضيع لا أهمل عمل عامل منكم أيها المؤمنون من ذكر أو أنثى قالت أم سلمة يا رسول الله إني أسمع الله يذكر الرجال في الهجرة ولا يذكر النساء فأنزل الله هذه الأنعية هذا السبب من أسباب النزول مذكور في أكثر من آيات في قول أمي سلمة في الكلام على الرجال والنساء فيذكر هنا ويذكر فيه أكثر من موضع عشان لو حد سمعه فالتبس عليه بس أنا حاس إن سمعت هذا السبب في موضع الآخر وده من أشهر ما يمثل به على السبب الواحد لأكثر من آية بعضكم من بعض قال في النصرة والمولاة الذين هاجروا وأخرج من ديارهم وأدوا في سبيلي في ديني وطاعة والمراد المهاجرون لأنهم أذوا في الله وأخرجوا من مثه وقاتلوا وقتلوا أي قاتلوا العدو ثم قتلوا قرأ ابن كثير وابن عامر وقتلوا بالتشديد، أي قطعوا في المعركة وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم قتلوا أي قتلوا وقتلوا أي قتل بعضهم وقاتل من بقي. وقرأ البقون بالوجه الذي تقدم تفسيره أولا تقديم قتلوا تخديم قتل ممكن يوجه بأكثر من وجه منها الذي ذكره هنا أن هذا في فريق وهذا في فريق لو كفرنا عنهم سيئاتهم ولو جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا قال نصب على المصدر أي لأثيب أنهم ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب على الطاعة ولما قال بعض المؤمنين إن أعداء الله في التجارة والخير ولحن في الشدة نزل خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره لا يغرنك قرأ هي دي لعنها رويس أنا معرفش هل ممكن هو ي... يعبر عنه ب... برص مثلا قرأ رويس عن يعقوب لا أدري هل هذا صواب أو خطأ قرأ رويس عن يعقوب بتخفيف النون تقلب أي تنقل الذين كفروا في البلاد قال بالتجارات ووجوه المكاسب متاعا أي فتقلبهم متاع قليل وابلغة يسيرة في الدنيا ثم مأواهم مصيرهم جهنم وبئس المهاد قال الفراش هنا جهنم في الآية هذا خبر تقريبا نسخوها من موطن آخر ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم قرأ أبو جعفر لكن بتشجيد النون والباقون بتخفيفها لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا قال جزاء وثواب من عند الله وما عند الله خير للأبرار قال من متاع الدنيا ونزل في مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم أي القرآن وما أنزل إليهم أي التوراة خاشعين لله أي متواضعين له لا يشترون بآيات الله المكتوبة في التوراة من نعة النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا من حطام الدنيا خوفا على الرئاسة كغيرهم من اليهود أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب لا يحتاج إلى كتب يد ولا وعي صدر يا أيها الذين أمنوا اصبروا على دينكم فلا تتركوه لشدة ولا رخاء وصابروا غالب الكفار بالصبر هذا من صغة المفاعلة مختلف عن اصبروا ورابطوا قال اثبتوا في الثغور رابطين خيولك وأصل الرب الشد ويستعمل لكل مقيم في ثغر يدفع عمن وراءه وإن لم يكن ثم خيل ولكن ذكر الخيل هنا الذي ذكره الشد ورابطين قيدكم لبيان أصل الكلمة واتقوا الله لعلكم تفلحون قال ترج في حق البشر ما معنى ترج في حق البشر هو يفسد لعلكم يفسد لعلكم وهذا وجه من وجهين مشهورين في تفسير لعلكم من كلام الله سبحانه وتعالى إما أنها لتالذ方 وإما أنها ترجم في حق البشر واتقوا الله ترجون بذلك أنتم يعني الترج هنا لكم أنتم منكم أنتم ترجون بذلك أنت OBZ يقول ترج في حق البشر ما تقال في نظائرها لكم تقنوا غيرها قال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها والله أعلم قال سورة النساء مدنية وآيها 176 آيات وحروفها 16 ألفا وثلاثون حرفا وكلمها 3945 كلمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قال خطاب لجميع بني آدم يا حرف لداء وأي منادى مفرد وهاتا به الناس والناس نعت لأي؟ والناس والمؤمنون ونحوهما تعم العبيد عند أحمد وأصحابه وأكثر أتباع العلماء. كانوا في كلام فيه مسألة الناس. هل يقصد بها جميع الناس جميع بني آدم أم تخص الكفار؟ يعني في هو الكلام في أيها الناس تفريق بني أيها الناس يا أيها الذين آمنوا. وكلام آخر يعني في وأنا يعني يذكر الكلام مجملًا في. الاختيار الذي يذهب إليه. يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال والرب المالك الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم. قرى أبو عم خلقكم بإدغام القاف في الكاف ولم يدغم من المتقاربين في كلمة إلا القاف في الكاف التي تكون في ضمير الجمع المذكرين إذا تحرك ما قبل القاف لا غير وذلك نح خلقكم ورزقكم وثقكم وشبائه وأظهر ما عداه مما قبل القفي فيه ساكن ومنما ليس بعد الكاف فيه مين نحو قوله ميساقكم وبيورقكم صن هنا الكلام فهم محتاج إن هو يعني يراجع فيه يعني الضبط هنا فيه فيه مشكلة ما هي يعني محتاج يراجع على في كلام أهل القراءات يعني قال بعورقكم وخلقك ونرزقك وشبهه. عم بعتبرناه يقول ما قبل القافه ساكن. تمام. وقول سبحانه وخلق منها زوجاء وخلق منه أممكم حواء من من ضلع من أضلاعه اليسرى. وبث قال نشر وأظهرا. منهما رجالا كثيرا ونساء أي نشر من تلك النفس. والزوج المخلوقة منها بنين وبنات كثيرة واتقوا الله الذي تساءلون به أي تتساءلون يقول تقسمون قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف هنا احنا بنتماش كده في الإبداء تساءلون بتخفيف السين على حذف إحدى التأيني. واضح أنه كان يفسر قراءة تساءلون تساءلون بالتشديد قال تتسائلون ثم بعد ذلك ذكر أي قراءة كيف نا على حذف إحدى التأين؟ والأرحام قال القرابي قراءة العامة بالنصب والأرحام أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها وقرأ حمزة بالخفض أي به وبالأرحام والأولى أصح وفي كلام طويل طبعا في هذه الطرال على بعضكم يعني يعلم طرفا منه اللي هو في قضية الـ الـ والأرحام و. العطف على مجرور بحرف الجر دون تكرار حرف الجر وفي كلام واعتراض المهتردين على هذه القراءة إن الله كان عليكم رقيبا قال حفيظا مطلع طبعا يا قراءة صحيحة مقرؤ بها إن الله كان عليكم رقيبا قال حفيظا مطلع قال ونزل في رجل من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يثيم فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه وآتوا اليتام أموالهم سلموها إليهم إذا بلغوا واليتام جمع يتيم والذي مسأبوه من اليتم وهو الانفراد ولا تتبدلوا الخبيثة أي الحرام بالطيب قال بالحلال لأنهم كانوا يأخذون الجيدا من مال اليتيم وهو خبيث في حقهم ويبعون مكانه الرديئ من أموالهم وهو طيب لهم هذه عبارة جميلة يعني هذه عبارة منه جميلة في تفسير الآية قال ولا تتبدلوا الخبيثة بالطيب هذا النهي تيم من هي عن أن يتبدأ الخبيث بالطيب ما معنى أن يتبدأ الخبيث بالطيب هنا يذكر أنه يأخذ الخبيث يأخذ الخبيث ويترك الطيب يأخذ الخبيث ويترك الطيب الحال هنا أنه يأخذ الجيد ويترك الرديء الجيد الذي يأخذه هو الخبيث في حقه والرديء الذي يضعه هو الطيب في حقه لو كان أخذه واستمتع به هو بدل من أجسد التعب الحرام فعلى التفسير الذي ذكروه هنا الخبيث والطيب الخبث والطيب هنا يعني من حيث هو خبيث وطيب في نفسه حسن مثلا ثمار طيبة مثلا نحو ذلك ولا الخبيث والطيب في تفسيره هنا على فيما يتعلق بالحلال والحرام الحلال والحرام نعم على ما ذكروه هنا اللي هو معنى الحلال والحرام ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي معها إنه أي الأك كان حوبا إثما كبيرا فلما سمع العم قال أطعنا الله وأطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعود بالله من الحوب الكبير فدفع إليه ماله وإن خفتم يا أولياء ألا تقصدهم ألا تقصدوا أي لا تعدلوا في اليتامة إذا نكحتموا هن فانكحوا ما طب لكم أي ما حد لكم غيرهن قرأ حمزة طب بالإيمالة من النساء الغرائب مثنى وثلاثة ورباع أي تزوجوا إن شئتم مثنى وإن شئتم ثلاثة وإن شئتم رباع أنتم مخيرون في ذلك وهذا إجماع أن أحدا من الأمة لا يجوز له أن يزيد على أربع على رسوة إذا كان حرا وأما العبد فلا يجوز له أن يجمع بين أكثر من زوجتين عند الثلاثة وقال مالك هو كالحر في جواز جمع الأربع إليه وكانت الزياده على الاربع من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك أحد من الأمة فيه. روى أن قيس بن الحارث كان تحته ثمان نسوة. فلما نزلت هذه الآية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أربعا وأمسك أربعا. قال فجعلت أقول للمرأة التي لم تلب مني يا فلان ادبري وللتي قد ولدت يا فلانة أقبلي. فإن خفتم أن تعدلوا بين هذه الأعداد فواحدة أي فانكيحوا واحدة قرأ أبو جعفر فواحدة بالرفع قبر مفتدأ أي فالمقنع واحدة أو فالمقنع واحدة وقرأ الباقون بالنصب على المعنى الأول لو فانكيحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم من السراري لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق ما يلزم في الحرائر ذلك أدنى أقرب ألا لا تعولوا تجوروا وآتوا النساء صدقتهن أي مهورهن جمع صدقة طبعا واضح أن هذه صدقات جمع صدقة لا صدقة وصدقات صدقة هي المهر قال أي مهورهن جمع صدقة نحلة عطية عن طيب نفس لكم عن شيء منه أي من المال لأن الصدقات مال <تصفيق> لماذا هذا التعليل الذي يذكره لأن الصدقات مال فيها من معاني يعني هل هذا بما يعني هل هذا مما يحتاج الى تنبيه ان حد يقول لي ان المهر مال مثلا اي يخاطبون خطاب الغوي مثلا اكيد مش قصده كده انه عاوز يقول لنا المهر مال احنا يعني هذا يفعل احد بمعنى الصدقه وهي المال هذا التعليل ليه ونحن احنا عشان نتعلم كيف نقرا يا جماعه كلام المفسرين ونقف على دقائقه وآتوا النساء صدقاتهن نحلى فإنطلنا لكم عن شيء منها من الصدقات منها الأصل إذا عادت ضمير على الصدقات أن يعود بالمؤنث فمنه هنا ضمير مذكر فالمفسر بين أن الهاء هنا مذكر لا تعود على الصدقات ولكنها تعود على المال فوضح لنا إزاي عادت على المال والأصل أن الكلام كان عن الصدقات فقال لأن الصدقات مال. هو يوضح الضمير مذكر هنا طيب لكم عن شيء منه من المال لأن الصدقات مال نفسا قال نصب تمييز أي إذا وهبناكم شيئا عن طيب نفس فكنوا هنيئا قال طيب طيب هذا التمييز محول أم غير محول؟ هذا محول جميل طب محول عن ايه مبتدأ فاعل مفعول به هذا محول عن فاعل ماشي فينصابت نفوسهن ينصبن لكم عن, عن شيء منه نفسه تاكلوه هنيئا قال طيبا مريئا سائغا لا يناقض شيء قرب جعفر هنيئا مريا بتجديد الياء منهما من غير همز والبقون بهمزههما ولا تؤتوا السفهاء أي المبذرين من الرجال والنساء والصديان أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي قوام عيشكم طبعا المفسر هنا جمع أقوى المفسرين في هذه العبارة السابقة في تسليل السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أي قوام عيشكم قرأ أبو عمر وقالون والبزي السفهاء أموالكم بإسقاط الهمزة الأولى بلا عوض منها ويهمزون الثانية وقرأ ورش وقنبل وأبو جعفر ورويس بتسليل الثانية فيجعلونها بين الهمزة والألف ويفتحونها شبه مدة وقرأ الباقون وهم عاصم وحمزة والكساء وخلف وابن عامر وروح بتحقيق الهمزتين واختلفوا في قول قياما فقرأ نافع ابن عامر قياما بغير ألف والباقون بالألف وارزقوهم فيها وكسوهم أي أطعموهم وكسوهم منها لمن يجب عليكم رزقه ومؤنته وقولوا لهم قولا معروفة عدة جميلة فطيموا بها نفوسهم قال ونزل في ثابت ابن رفاعة وفي عمه وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه ثابتا وهو صغير فجاء عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله وما أدفع إليه فأنزل الله عز وجل وابتلوا أي اختبروا اليتاما في عقولهم وتصرفاتهم في أموالهم حتى إذا بلغوا النكاح أي صاروا أهلا أن ينكحوا أو ينكحوا أي أنكحوا لو رجالا ويكح النساء ويحصل البلوغ عند أبي حنيفة في حق الغلام هو البلوغ هذه مسألة فقهية. ويحصل البلوغ عند أبي حنيفة في حق الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطه أو إكمال ثمان عشر سنة وفي حق الجارية بالحيد والاحتلام والحبل وأما أو إكمال سبع عشرة سنة. وعندما مالك حد البلوغ في حقهما الإحتلام والانباط والانتهاء من السن إلى ما يعلو بالعادة بلوغ من انتهى إلى مثله ولم يحد مالك فيه حدا ويزيد الإلاث بالحيد والحمل وعند الشافعي وأحمد حد في حقهما الاختلام أو إكمالوا خمس عشرة سنة وتزيد الجارية بالحيد والحمل وأما نبات الشارف عند الشافعي يقتضي الحكم ببلوغ الكافر دون المسلم وعند أحمد يقتضي البلوغ مطلقا فإن آنستم أي أبصرتم منهم رشدا هداية إلى مصالحهم والرشد الصلاح في المال فقط عند الثلاثة وعند الشفعي إصلاح الدين والمال فدفعوا إليهم أموالهم من غير تأخير عن حد البلوغ ولا تأكلوها أيها الأوصياء إصرافا بغير حق وبدار إصراعا أن يكبروا أي لا تبادروا بالتفريط في إنفاقها قبل أن يكبروا حذرا أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم ثم بين حال الأوصياء فقال ومن كان غريا فيستعفق وهذا كان من سؤال عمه ومن كان غنيا فليستعفف أي يطلب العفة من نفسه ويمتنع عن أكلها والعفة الامتناع مما لا يحل ومن كان فقيرا قال محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه فليأكل بالمعروف يأخذ قدر أجراته إذا عمل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهد عليهم قال أمر إرشاد ليس بواجب فيشهد لتزول عنه التهمة وكفى بالله حسيبا كافيا وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان فتوفى أوس ابن ثابت الأنصاري فترك امرأته أم أم هو هنا مطلوبة بالحق هي المشهور مشهورة جدا هي أم كدة بالجيم وخيل غير ذلك لكن هو مش مشهور يعني في إنه أم كدة ولا أعلم بالكذا واضح إنه يعني الخطأ يعني قراءة هكذا يعني أم كدة وترك امرأته أم كجه وثلاث بنات فأخذ سويد وعرفجة ابن عمه وصياه جميع تركته فنزل للرجال أي الذكر من أولاد الميت نصيب قال حظ مما ترك الوالدان والأقربون هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم وللنساء أي الوالثات منهن نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أي من المال أو كثرة نصيبا مفروضا قال حظا مقطوعا بوجوب تسليمه إليهم وإذا حضروا القسمة يعني قسمة الميراث قلوا القربة للميت ممن لا يرث واليتام والمساكين فارزقوهم منه أي فاردخوا لهم من المال قبل القسمة وحكم هذه الآية منسوخ وقولوا لهم قولا معروفا تقدم تفسيره قريبا ثم حظ على الشفقة على الأيتام فقال وليخش الذين لو تركوا من خلفهم أي بعدهم ذرية ضعافا أي أولادا صغارا وقرأ حمزه ضعافا بالإمالة بخلاف عن خلاد خافوا عليهم الفقرة أمر للحاضرين المريض عند الإيصاء فليتقوا الله قال في أمرهم الميت وليكونوا قولا سديدا عدلا بأن يأمروه بالتصدق بدون الثلث ويترك الباقية الباقي لولده يرفق باليتيم كما يرفق بولده تلخيصه يفعل بالميت كما يحب أن يفعل به لو كان هو الميت ونزل في الأوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم وهي تتناول كل أكل من أولياء السوء وقضاته وإن لم يكن وصية لأن العبارة نفسها عم الصديقة نفسها عم إن الذين يأكلون فتشمل إذا كان فتشمل إذا كان الآكل وصيا أو غير وصي. إن الذين يأكلون أموالا يتم ظلما قال بغير حق إنما يأكلون في بطونهم أي ملأ بطونهم نارا قال ما يجر إلى النار ويقول إليها هنا تفسيره إنما يأكلون في, بطون في بطونهم نارا هذا الفعل يأكلون إخبار عن ما سيقع في المستقبل ولا إخبار عن حالهم الآن على ما ذكروا في تفسير الآية لأنه فسر النار بما يجر إلى النار الساب المؤدي إلى النار ومن فسر النار بأنها النار على الحقيقة فهذا إخبار عن عذاب في الآخرة يعني إنما يكونون في بطوله نارا هنا فسر النار يعني, يعني النار ممكن يقال فيها أنه مجهز مرسل على ما أذكر وقال ما يجر النار تعديل بالمسبب عن السبب إنما يأكلون في مطورهم ما يجرهم إلى النار ولو النار على الحقيقة يبقى إخبار عن أنهم يأكلون نارا في الأخيرة يكون هذا من أكلهم ولعاوه بالله وسيصلون سعيرا قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء أي يدخلون نارا مسعره وقرأ الباقون بالفتح من صلي النار يصلها إذا حلها وقوساها سعيرا على قراءه ضم الياء ما هي عربها؟ وسيصلون مفعول ثاني صحي كده الأول؟ اللي هو ايه بالضبط الواودي اللي هي بقت ايه بالضبط كده ناقف ساعة تمام ثم يقولوا تعالى يوصيكم الله في اولادكم ان يأمركم ويعهدوا اليكم في شأن اولادكم اذا متتم نذكري مثل حظ الانسيين إذا اجتمع مع الإناث بالاتفاق وإلا فالذكر عصبة منفلدا بالاتفاق وفضل الذكر على الأنثى في الميراث بجعل حظه مثل حظ الأنثى لأن الذكر في مظنة الحاجة أكثر من الأنثى فإن كل واحد منهما في العادة يتزوج ويكون له الولد فالذكر يجب عليه نفقة امرأته وأولاده والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة أولادها وقد فضل الله الذكر على الأنثى في الميراث على وفق ذلك فإن كنا أي المتروكات نساء فوق أثنتين أي جماعة فلهن ثلث ما ترك الميت بالاتفاق وإن كانت الوارثة واحدة قرأ نافع أبو جعفر واحدة بالرفع وإن كانت واحدة على معنى إن وقعت واحدة تكون كانها تم وقرأ البقون بالنصب على خبر كان تكون كانها نقصة فلها النصب بالاتفاق ولأبويه يعني لأبويه الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أراد أن الأب والأمة يكون لكل واحد سدس الميراث عند وجود الولد أو ولد الابن بالاتفاق قال والأب يكون صاحب فرض فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه ثلث قال من جميع الميراث إلا أن يكون مع الأبوين زوج أو زوجة فللأم ثلث ما يبقى بالاتفاق يقول إلا أن يكون مع الأبوين هذه بيقال فيها إيه يعني من باب لاست مسألة يعني ولكن إلا أن يكون هذا الاستثناء الذي ذكره إلا أن يكون مع الأبوين زوج أو زوجة فالأم ثلث ما يبقى العمريتان نعم صح كده العمريتان العمريتان فيها زوج وعمريتان فيها زوجة مع الأب والأم طيب قولوا هنا بالاتفاق سبق قبل ذلك أن ذكرنا أنه هو نفسه ذكر أن الاتفاق يذكره في اتفاق المذاب الأربعة كلمة الاتفاق يذكرها في اتفاق المذاهب الأربعة وإلا فمشهور مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة في العمريتين فإن كان له إخوة يقول أي اثنان فصائدا ذكورا أو إناثا فلأمه السدس قال والباقي للأبي إن كان معها أب فالإخوة لا مراس لهم مع الأب ولكن يحجبون الأم من الثلث إلى السدس سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم بالاتفاق قال قتادت وإنما أخذه الأب دونهم لأنه يمونهم ويالي نكاحهم والنفقة عليهم قال ابن عطية هذا في الأغلب وعن ابن عباس أن الإخوة يأخذون السدس الذي حجب الأمة عنهم هو وارد عن سيدنا بن عباس أيضا مسألة إيه فإن كان له إخوة إنه هو لا يعد الاثنين إخوة إيه ولكن ثلاثة فصاعدا وسيدنا بن عباس مشهور أن, أن له بعض الانفرادات في الميراث في, في مسائل الميراث وبعض هذه المسائل لا تثبت عنها وبعضها مشهور وثابت عنه زي مثلا الكلام في العمريتين وبعضها يعني العلماء يتكلمون في قضية ثبوت أصلا ثبوت مثلا عن طبعا الموضوع تفصيله فيه نظر فيه الأثار الصحابة في مسائل الميراث. أقصد هنا إن إن المسائل والسلالات اللي هنا ربما يكون فيه كلام في كلام فيه ثبوت عن ابن عباس. قرأ حمزة والكسائي فلي إمه بكسر الهمزه أو فلي فلي بكسر الهمزه في الحرفين استفقالا بالضمة بعده الكسر وقرأ الأخون بالضم عن الأصل. من بعد وصية يوصي بها الميت أو دين قرأ ابن كثير وابن عمر أبو بكر عاصم يوصى بفتح الصاد على ما لم يسمى فاعل وكذلك الحرف الآتي ووافق حفص في الثاني وقرأ الباقون بكسر الصاد فيهما ثم حض على تنفيذ وصايا الميت وقضاء ديونه بقوله آباؤكم وأبنائكم الذين يرثونكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدين والدنيا والآخرة المعنى منكم من يظن أن ابنه أنفع له بأن يبادر إلى مصالحه وقضاء ديونه فيكون الأب أنفع وبالعكس وأنا العالم سبحانه وتعالى وأنا العالم بمن أنفع لكم وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه أروي أن الولد إن كان أرفع درجة في الجنة رفع إليه والدات وإن كان الوالد أرفع درجة رفع إليه ولده لتقرب ذلك أعينهم فريضة من الله أي فرض الله الميراث فريضة يقصد أنه مصدر يعني منصوبة إن الله كان يقول أي لم يزل عليما بأمور العباد حكيما فيما قضى وقدر فلا يقسم إرث إلا بعد قضاء دين الميت وإخراج ما أوصى به بالاتفاق ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أودين دين هذا في ميراث الأزواج ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصول بها أو دين هذا في ميراث الزوجات للواحدة الربع أو الثمن وإن كنا أكثر من واحدة اشتركنا فيه والحكم في ذلك كله متفق عليه وإن كان رجل أي الميت وهو كان يورث أي موروث منه كلالة خبرها قال والكلالة من لا ولد له ولا ولد هذه, الآية فيها أو هذه الجملة فيه الآية فيها عدة وجوه فيه الإعراب مبنية على معنى الكلالة، ولا أقصد معنى الكلالة اللي هو المعنى الفقهي اللي هيترتب عليه حكم الفقهي، ولكن المراد بالكلالة حالة الارث نفسها، أم الرجل نفسه، أم غير ذلك. هنا الذي يذكره يقول خبرها، يبقى الكلالة هو الرجل نفسه. المعنى عندما هو إن كان رجل كلالة، طيب يورث ما محلها على التفسير الذي يذكره، وفي عدة وجوه في تركيب العبارة، ولكن التفسير الذي يذكره يورث ما محلها. نعم نعم أحسنتي نعم وإن كان هو الذي يذكره وإن كان رجل يورث كلاله قال كلالة خبرها خبر كان قال والكلالة من لا ولد له ولا والد لو الكلالة الإرث نفسه ممكن تكون رجل يورث هي يورث الخبر وكلالة حال الإرث حال منه طيب. حال من نابل, من نابل ساعد قال والكلالة من لا ولد له ولا ولد فالأب والابن طرفان للرجل فإذا, فإذا ذهب تكلله النسب لأن الورثة من جميع الإخوة وغيرهم يحيطون بالميت كالإكلير يحيط بالرأس من جميع جوانبه وأعلاه وأسفله خاليا سيبقى الأصل المعنى اللغوي في كلاله أو مرأة قال عطف على رجل اللو كان اسمه كان وله الضمير عائد على الرجل واكتفى بإعادتي عليه دون المرأة إذ في المعنى فيهما واحد والحكم قد ضبطه العرف الأول ولو أخ أو أخت أي من الأم فبكل واحد منهما السودوس بالاتفاق القسم بالاتفاق وتقييد الأخ والأخت في هذه الآية أنه من الأم بالاتفاق فإن كانوا أي أولاد الأم أكثر هذه مسائل شهيرة جدا حتى يعني لو حد ما لهوش علامة هي شهيرة جدا حتى في ال في أصول الفقه في أقصد في علوم القرآن الاستشهاد في أصول التفسير في الاستدلال بالقراءة الشاذة يعني في قضايا كتيرة جدا تذكر فيها آية, آية, آية الكلالة هذه والآية الأخيرة حضرة يعني في مسائل كثيرة كتمثيل على قضايا كلية ولو أخنا أخف لكل واحد من هما السودس قال بالاتفاق فإن كانوا أي أولاد الأم أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث بالسوية لا يزيد نصيب ذكرهم على أنثاهم بالاتفاق من بعد وصية منوصى بها أودين غير مضار أي مدخل الضرر على ورثته بمجاوزة الثلث قال ونصب غير على الحال قول مدخل الضرر من يزم لي كلمة مضار؟ لا مش مفاعل مفاعل ولا مفاعل العلم مكسورة ولا مفتوحة مكسورة نعم هي مفاعل طيب ليه بس أل... علشان هي مش بينة في الإضغام في إضغام الرأي هو يقول أي مدخل الضرر غير مدخل الضرر غير مضارد يعني قال وتقدم خلاف القراء في قوله يوصى في الحرف المتقدم وصية من الله قال مصدر مؤكد أي يوصيكم الله وصية والله عليم حليم لا يعاجل بعقوبته قال قتادته كره الله الضرارة في الحياة وعند الممات ونهى عنه تلك أي فرض المذكورة حدود الله طبعا هي حدود هنا هو واضح أنه أنا سخة من موضع آخر في نصب هي حدود الله خبر شرائعه التي كالحدود المحدودة ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله قال بكفره ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين جمع خالدين وأفرد خالدا نظرا إلى معنى من ولفضيها وهذا متكرر في القرآن ونصبهما على الحال قرأ إيه قال ونصبوه يعني نصب النصب خالدًا والخالدين. قال قرأ نافع وأبو جعفر بن عامر ندخله في الحرفين بالنون والباقون بالياء. ثم خاطب الحكماء فقال واللات مفتدون يأتينا الفاحشة أي الزنا من نسائكم وخبر اللات فاستشهدوا عليهن أربعة منكم من المسلمين. وفي بيان أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة من الشهود بالإكثار. فأسألهم الحاكم عن ماهيته وكيفيته وكيفيته ومكانه وزمانه والمزني بها فإن بينوه وقالوا رأيناه وطئها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وجهرا حكم به بالاتفاق ويشترط عند أبي حنيفة ومالك حضورهم للشهادة مجتمعين غير مفترقين فإن افترقوا في الشهادة كانوا قذفا قال أبو حنيفة إلا أن يكون في مجلس واحد في ساعة واحدة وعند الشتائي تصح شهادته متفرقين كما في سائل الحقوق لإطلاق الآية وعند أحمد يشترط بجيئهم في مجلس واحد سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم أو شهد ثلاثة وانتنع الرابع أو لم يكملها فهم قذفتن عليهم الحد فإن شهدوا عليهن بالزمن فأمسكوهن أيحبسوهن في البيوت حتى يتوسعهن الموت أي ملائكة الموت أو يجعل الله لهن سبيل قول ملائكة الموت بعد ورن الإسناد أنه أسند إلى أسند, أسند, أسند يتوسعهن إلى الموت والمقصول ملائكة الموت يعني وجهه أو يجع الله لهن سبيل قال طريقا في النكاح المغني عن السفاح ثم نسخ ذلك بنزول الحب وفي حق البكر جلد مئة وفي حق الثيب الجلد والرجم ثم نسخ الجلد في حق الثيب بالاقتران الجلد مع الرجل ثم نسخ الجلد وبقي الرجم واختلف الأئمة في تغريب البكري الحر بعد الجلد فقال ابو حنيفه لا يغربه المساله ممكن تذكرون وتذكر في اول سوره النور فقال ابو حنيفه لا يغرب إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحه فيغرب على قدر ما يره قال مالك يغرب الرجل دون المراه وتغريبه أن ينفى سنة إلى غير بلدي فيحبس فيه وقال الشافعي واحمد يجمع في حق الزانيين البكرين بين الجلد والتغريب سنة إلى مسافه قصر وتغرب المرأة مع محرم فان امتنع لم يجبر واما ثبوت الزنا بالاقرار ما سبق بالشهود قال وأما ثبوت الزنا بالإقرار فعند أبي حنيفة وأحمد لا يثبتو حتى يقر حتى يقر أربع مرات الفاعل نفسه ويقر على نفسه فابو حنيفة يشترط أن يكون الإقرار في أربعة مجالس وأحمد لا يشترط المجالس فلو أقر أربعا في مجلس واحد أو مجالس ثبت عليه وعند مالك والشافعي يثبتو بإقراره مرة واحدة ويذأقر بالزنا ثم رجع عنه وبلا وجع وسقط الحد عند ثلاثة. وقال مالك إن رجع بشبهة يعذر بها كقوله وطئت في نكاح فاسد ونحوه قبلا وسقط عنه الحد وإن لم يرجع إلى شبهة عنه روايتان واختلفوا في اللوطي فقال أبو حنيفة يعذر ولا حد عليه خلافا لصاحبيه وقال مالك يجب على الفاعل والمفعول به الرجم أحصن أو لم يحصن وعند الشفعي وأحمد حكم حكم الزاني على ما تقدم في التفريق بين البكر والسيد والذين عير الرجل والمرأة قرأ ابن كثير والذين والذين وهذين وهذين مشددة النون للتأكيد. طبعا كان الأولى إنه هو هنا يشدد النون في الجميع يأتيانها عير فاحشة منكم فأذوهما عيروهما باللسان. قال ابن عباس سبوهما وقال يؤذى بالتعيير وضرب النعال. ذكر في الأولى ليس بقال حبس وهنا الإذاء قالوا لأن الأولى في النساء وهذه في الرجال. فإن تاب من الفاحشة وأصلح العمل فعارض عنهما قال لا تؤذوهما إن الله كان ثوابا رحيما وهذا كله قبل نزول الحدود فنسخت بالجلد والرجم فالجلد في القرآن قال الله تعالى الزانية والزاني فاجعدوا كل واحد منهو مئة جلدة ورجم في السنة ورد به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى به ويأتي الكلام على الجلد والرجم وحكمه هو وحكمه يأتي حكمه واختلاف الأمة فيه في أول سورة النور إن شاء الله تعالى إنما التوبة أي قبول التوبة على الله أيمين الله للذين يعملون السوء بجهالة أي جاهلين سفهًا قالوا وأجماع الصحابة أن كل ما عصى الله تعالى به فهو جهالة كان أو سهوا وكل من عصى الله فهو جاهل ثم يتبون من قريب هذا مهم في فهم الآية وفهم هل هذا قيد الاحتراز ولا وصف قيد وصي. ثم يتبون من قريب أي زمان قريب قبل مرض موته. قال الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرق. فولئك يتوب الله عليهم. قال تأكيدا للقول إنما التوبة. وكان الله عليما حكما يعلم إخلاص التائب ولا يعاقبه. تقول ثم فسر القريب بقوله وليس التوبان فسر القريب ثم يتوبون من قريب. أو ما يقال في تفسير القريب ما جاء في الآية التي بعدا فهمنا منها القريب يتوبون من قريب يعني قبل أن يتوبون من قريب هل يلزم أن يكون في نفس اليوم أو بعده بيوم أو في شهر يتوب من قريب يعني قبل أن يحضره الموت على التفسير ال للذكر هنا قال ثم فسر القريب بقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت أي وقع في النزع قال إني تبت الآن قال وهي حالة السوق يعني تساق لا يقبل من كافر إيمان ولا من عاص توبة ولا الذين يموتون وهم كفار قال سوى بين مسوفي التوبة إلى حضور الموت وبين الكفار تغريضا أولئك أعتدنا أي هيئنا لهم عذابا أليما نتعقفنا نكم إن شاء الله المرة القادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزقنا علما نافعا وعملا متقبلا وأن من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك